أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا م وما للعلوم ا إذ ا ل ا أن ا ل ا م ي ه قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني ا ن كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا وقالوا أ اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض قادر على أ ن يخلق مثلهم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 وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع آ ي ا ت بينات فاسال بني إ س ر ا ئ ي ل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إ ن ي لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أ ن ز ل ه ؤ ل ا ء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر وإني لأظن يا فرعون م ث ب و ر فأراد ا أن ي س ت ف ز ه م من النابلسي أ أ ر ر ض ف غ ق م ل ع ل و م الاسلاميه اسماء ئ ا ل ن ه ا ل ح س ض ى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 ونزلناه تنزيلا قل آ م ن و ا به أ و لا تؤمنوا إ ن الذين أ و ت و ا العلم من قبره إ ذ ا يتلى عليهم يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويقولون سبحان ربنا إ ن كان وعد ربنا ل مفعولا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أ ي م ا تدعوا فله الاسماء الحسنى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 وكبره تكبيرا